إذا وقعت الوقيعة ليس لوقعتها كذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وَكُنْتُمْ الزَّوَاجَ ثَلَاثَة فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ قلل من الآخرين. خل دون بأكواب وأباريقك سيم معين لا يصد. دعون عنها ولا ينزفون وفاكهات ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وَحُرُ النَّعِيمِ كَمْ سَالُوا لَؤْلُؤَ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر من طال الحيمم وفرش الْمَرْفُوعَ إِنَّا سَنَهْدِينَا إِنَّ جعلناه كنا بكرا عربا اثرابا لا اصحاب ليمين من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ولذلك مترفين وكانوا يصرون على الحث العظيم وَكَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَ قل إن الأولين والأخرين لا مجموعنا إلى ميقاطي يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفأ رأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قد درنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونُشئكم وما قينا على أن نبدل أمثالكم ونشرئكم فيما لا تعلمون. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمَّ ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما لو نشاء لجعلناه فَكَهُول إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَآتُمْ أَعْزَلْتُمُهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ شاء وجعلنا وجا جع لا تشكرون لا تطرون، أأتم أشأتم شجرتها أم نحن المنشون؟ نحن جعلناها تذكرته ومتاع للمقون فسبح بسم ربك العظيم فلا وقسموا بمواقع النجوم وإنه لقسم لو عظيم اینه لقرآن کريم فی کتاب مكنون لا سو الا المطاعون تنزيل من أَفَمَنْ بَغَى هَذَا الْحَدِيثِ إِنْ كُنْتُمْ مُدْهِنُونَ كُنْتُمْ أَنَّكُمْ كَذِبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ مَا وَأَنْتُمْ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 وَلَا هُمْ لَهَا غَيْرَ مَدِينِينَ تَعْرُجُونَ إِلَيْهَا إِن كنتم صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنْ مَا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 ما این کان من المکذبین ضعف تصليت جحيم إن هذا له حق لياقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم كريم له ملك السماوات والارض يحيي ويحيي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 هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يَعْلَّمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ نَمَاكُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وإلى الله ترجع الأمور له ملك Kirk la